نُكُّ من ماء مهين فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُومٍ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء أو أمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ما فرعتا ويلو يومئذ للمكذبين انطلقوا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 فإن كان لكم كيد فكيدون وإن يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشرموا هديئا ما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين